براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في نرض أربعة أشهر وعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج لكبر أن الله أن الله بريء من المشركين ورسوله فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليت فاعلموا أنكم غير معجز الله وبشر الذين كفروا بعذاب نليم إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا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 وخذوهم واحصروهم وقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم وإن حد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه ما منه ذلك بأنهم قوم لا يعلمون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 يرضونكم بأفواههم وتابا قلوبهم وأكثرهم فاسقون اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله إنهم ساء ما كانوا يعملون لا يرقبون في مؤمنين لا ولا ذمة وأولئك هم المعتدون فانتبو وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين فإخوانكم في الدين ونفصل لايات لقوم يعلمون وإن كثو أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في ديركم فقاتلوا فقاتلوا أهمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم, وهم بدؤكم أول مرة تخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين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 ولمَّا يَعْلَمُ اللَّهُ الَّذينَ جاهدُوا مِنكم وَلَم يَتَخذوا مِن دونِ اللَّهِ وَلَا رَسُولِهِ وَلَا الْمُؤمنينَ وَلِجاهِهِ وَاللَّهُ خَبيرٌ بِمَا تَمَلُونَ مَا كَانَ لِالمُشْرِكِينَ أَن يَعْمُرُ مَساجِدَ اللَّهِ شاهِدِينَ عَلَى أَنفُسِهِم بِالكُفر أولئك كحبطت مالهم وفي النارهم خالدون إنما يعمر مساجد الله من من بالله واليوم لا خير وأقام الصلاة واتّذكّر ولم يخشى إلا الله ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أي يكونوا من المهتدين فجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون لا عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين الذين آمنوا وهجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم وأنفسهم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 يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم وإخوانكم أولياء أهلي استحبوا الكفر على الإيمان وَمَن يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ قل إن كان آباءكم وأبناءكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن, ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا فتربصوا حتى ياتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذا عجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين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 وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله لا يفكون اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون نريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم وياب با الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهداوة دين الحق ليظهره على الدين كله، ليظهره على الدين كليه ولو كره المشركون. يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من اللحبان والرهبان لا أموال الناس بالباطل. لا ياكلون اموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضه ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم فبشرهم بعذاب اليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم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 وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين إنما النسي زيادة في الكفر يظل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زجنا لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين يا أيها الذين آمنوا ما لكم, ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتموا إلى الأرض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 إن فروا خفا فوَثِقَالُوا وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمُ إن كُنْتُمْ تَلْمُونَ لَوْ كَانَ عَرْضًا قَرِيبًا وَسَفَرًا قَاصِدًا لَتَتَبَعُوكَ وَلَكِنَّ وَلَكِنَّ بَعَدَتْ عَلَيْهِمُ الشُّقَّةَ وسيحلفون بالله لو استطعنا دخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون عف الله عنك لما أذنت لهم لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين لا يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتاتب قلوبهم وارتاتب قلوبهم فهم في ريبهم يترددون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 لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون ومنهم من يقولوا ذلي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا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 وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا ياتون الصلاة إلا وهم كسالا ولا ينفقون إلا وهم كارهون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 لو يجدون ملجأ نوم غارات نوم الدخلا لولوا إليه وهم يجمحون ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن اعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون ولونهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إن إلى الله راغبون إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمولفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم ومنهم الذين يذن النبي أو يقولون هو أذن قل اذن خير لكم يؤمن بالله ويعمل للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم والذين يذن رسول الله لهم عذاب ليم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 يحذرون المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل أليس تهزؤون إن الله مخرج ما تحذرون ولئن سألتهم لا يقولون إنما كنا نخوض واللعب قل بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزؤون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن يعفعوا طائفة منكم تعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يامرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم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 الذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوتهم وأكثر أموالهم وأولاداً فاستمتعوا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخذتم وخذتم كالذي خاضوا أولئك حبطة أعمالهم في الدنيا والآخرة. واولائك هم الخاسرون الم ياتهم نبؤ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم ابراهيم واصحاب مدين والمؤتفات اتتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا انفسهم يظلمون والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يامرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويوتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها لنهار خالدين فيها خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم يا أيها النبي أجهاد الكفار والمنافقين وأغلظ عليهم. ومأواهم جهنم وبيس المصير يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا وما نقموا إلا أنغناهم الله ورسوله من فضله فإن يتوبوا يكونوا خيرا لهم وَإِنَّهُ يُعَذِّبُهُمُ اللَّهُ عَذَابًا لِمَن فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَمَا لَهُمْ فِي الْأَرْضِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ وَمِن هُم مَن عَاهَدَ اللَّهَ لَإِنَاسٍ مِن فَضْلِهِ لَنَصَدَقَنَّ لَنَصَدَقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ فَلَمَّا أَتَاهُمْ مِنْ فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوْهُمْ مَعْرِضُونَ فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمُ إلَى يَوْمِ الْقَوْلِهِ بِمَا أَخْلَفُوا اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ وان الله علام الغيوب الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون الا جهدهم والذين لا يجدون الا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب نليم استغفر لهم او لا تستغفر لهم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 سورة نامن بالله وجاهد مع رسوله استأذنك أول الطول منهم استأذنك أول الطول منهم وقالوا ذرنا لكم مع القاعدين رضوا بأي يكونوا مع الخوالف وطب على قلوبهم فهم لا يفقهون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 وإنما السبيل على الذين يستاذنونك وهم أغنياء رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون يعتذرون إليكم إذا رجعتموا إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم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 الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر أن لا يعلموا حدود ما أنزم الله على رسوله والله عليم حكيم ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر عليهم دائرة السوء والله سميع عليم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 والسابقون لول من المهاجرين ولصال والذين اتبعوهم بإحسان الرضي الله عنهم رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها لنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم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 وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن إن ردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون لا تقم فيه أبدا لمسجد نسس على التقوى من أول يومنا حق أن تقوم فيه وَهَذِهِ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ أَفَمَنُ سُسِبَ يَنُوهُ عَلَى تَقْوَى مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٍ خَيْرٌ أَم مَّنُ سُسِبَ يَنُوهُ عَلَى شَفَجَرِ فَنهَارٍ فَنهَارَ بِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ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 يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا وعدنا له حقا في التوراه والإنجيل والقرآن ومن اوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون لا مرون بالمعروف الامرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين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 ومالكم من دون الله موليو ولا نصير. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين وناصار الذين اتبعوه في ساعة العصرة. الذين اتبعوه في ساعة العصرة من بعد ما كاد تزيح قلوب فريق منهم، ثم تاب عليهم. إنه بهم رؤوف الرحيم و على الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم لرذ بما رحبت حتى إذا ضاقت عليهم بِمَا بما رحبت و ضاقت عليهم أنفسهم و ظنوا ألا ملجأ من الله إلا إليه.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 ذلك بأنهم لا يصيبهم ضمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطئون وَلَا يطئون موتئ يغض الكفار ولا ينالون من عدو النيل إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين.